ان الله مع الذين تقوىهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المال. الحمد لله. الله <أحمدك> المستعين. استغفر <أستغين> <أعوك> الله المستعان.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 الأباء والإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشكر لأماني الدعوة لولادة القوطوم لمحلية القوطوم ولأسرة وليتنى هذا المزيد المبارك المزيد الصحافة وفقى 30 نشكر لكم دعوتكم لنا لمخاطبه هذا الجمع المبارك وتحت هذا العنوان يا قومنا اجيبوا دعي الله وهي و هذا العنوان جزء من ايه ذلك أي عز و وتعلمون Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala arsala Rasulina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Arsala hu bil hudha wa bil alam Arsala hu bil naasi laafda Wa arsala hu bil insi wal jinn Fadla وقفها للبشر مباشره وبدا هذه الدعوه لما نزل عليه الوحي وولد التبليغ جمع الى مكه ودعاهم فخصر عما دعاهم قريش يا كعب يا بني ادم دع. ايد فيه دعاهم فصعد جبل الصفا maar لهم لو قلت niet zo goed وراء هذا الوادي hebt. Ik heb het niet zo goed als je قولوا لا الله عليه en die rondt het zaterdag aan En we gaan er ook te van dit jaar gaan. We laten het hierbij aan de hele tijd. Haarlei, de bachelor, de naam van het Sondernemand is er een andere manier om te spreken. En dat is ook een andere manier om te Ode Siri, Suhana wa Taala, die wil dat de دعوته فارسل الله اليه Hem heeft. Dus Allah en Hij heeft wa Taala, wij zijn gebracht tot een groep van قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا امثلا من بعد موسى يهدي الى الحق وإلى صراط يؤمن صدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وينجيكم من عذاب اليم ومن لا يلجا الى الله فليس بمعجز في الارض وليس لهم من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين هذه هي قصه استماع الجن للقران من النبي صلى الله عليه وسلم صرفه اليه الرب جل وعلا فلما جاءوا الدفء حوله فما جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فاجتمع عليه الجيل فجعله كزاهم حتى كان يصبط عليه كل هذا في الغيب ولكن أخرج به رب العزة والجنال سبحانه على اجتماع له فلما حضروه قالوا أقصدوه وفي هذا تفريق بين الحظور وبين الإنصاف قد يقتل الإنسان تكون حاضراً بجسده وبنفسه وببدنه ولكنه لا يكون منصفاً للقرآن ولهذا قال سبحانه وبعاله وإذا قمع القران فاستمعوا له وأنصدوا العلم تنحمون فهؤلاء جاءوا استمعوا حضروا القران لما حضروه قالوا انصتوا لا تدافعوا وجعل يركب بعضهم في بعض ويسمعون القرآن لما قضي ولوا إلى قوم مجرمين في هذا إشارة ونفهم منه أن هؤلاء الذين ولوا إلى قومه قد آمنوا هؤلاء قد آمنوا وتولوا لذلك لما سمعت مبدا الدعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه الرد الصاهر الشاذ كانت اطعمه ابي لهب ولكن لا يمنع ذلك ان يكون هناك اناس قد استفادوا من هذه الدعوه وهذه الرساله ومن هذا البلاء لكن ما ذكر هنا اما الجن لما حضرت هذه المجموعه واعصد معنى en wat nu wil je doen? Wat wil je كانت لكم الثمرات اول هذه الثمرات مغفره الله عز وجل ثم من هذه الثمرات يجعل الله بينكم وبين عذابه وقايا يدلكم من عذاب اليم ولذلك هذه القصه نجد فيها اقوى الامر الاول هو الداعيه اجيب داعي الله من هو الداعي؟ الداعي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعده الدعاة الذين يحملون هذه الدعوة من بعدهم في سلك هذه المهمة العظيمة قال تعالى كن هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرا أنا ومن اتبعني أي أنا ادعو ومن اتبعني يدعو Ana leert over de wijsheid en de volgeling En deze aat vertelt ons de dwaasheid. Over de dwaasheid van het volgen van Allah. En deze aat vertelt ons van van لا داعي الدنيا ولا داعي الشيطان ولا داعي الهوى ولا داعي النعاس ولا داعي نفسه ولا داعي قلبه إنما هو داعي الله الله تعالى يقول من أحسن قولا من, من دعا إلى الله لا أحسن قولا من, من دعا إلى الله الإخلاص هو الأساس أن يجعل الداعية همه وقيامه لله سبحانه وتعالى ليس نيانا لي وليس سمعة ولا ليقال انه عالي ولا ليقال انه ملتزم ولا أقل... لا انما لله سبحانه وتعالى اذا كانت دعوته ليست لله فإنها لن تقبل لان الكلام الذي يخرج من القلب ودعوه يدخل من القلب تدخل الى الى القلوب اما الدعوه التي لا يتبعها اخلاص لا تقبل أول أم هو الإخلاص، فلهذا هذه الدعوة تنتشر ويستفيد منها الناس إذا كان حملتها مخلصين، أما كان حملتها غير مخلصين يبدون من ورائها معالق، يبدون من ورائها مناصب يبدون من ورائها الدنيا، هؤلاء يستجيب لهم الناس، الإخلاص أهم شيء، والإخلاص ضد أي عمل، وهنا الباب الأول. Dus de genade is niet alleen van God, maar ook van de mensen. De genade is niet alleen van God, maar ook van de mensen. De genade is niet alleen van God, maar ook van de mensen. is niet alleen van is is is is is is is is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 لأن النساء يستمع لك الحديث في الجفاء والتربية لن يستجيب لن يستجيبك أما إذا تتعبوا في ربين فإن النساء يسعب إلى هدائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رزيلا ويحيبه في ويحيبه ليه يُخطي على الرسل ما لا يُخطي على المسوعة وما لا يُخطي على بيه الرسل لا يُخطي على ثم هذا الداعي الذي نحن معه نستقيم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقدم الداعي للناس يقدم لهم القران يقدم لهم الوحي يقدم لهم الكتاب والسنه لا يقدم لهم كلامه ولا كلام الناس ولا يقدم لهم فلسفه ولا يقدم لهم الكلام المنمق والكلام العادي كلام ناس يقدم لهم كلام, كلام رب جل وعلا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قرا القران على هؤلاء من الجن قل اوحي اليه انه استمع نفرا من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي عجب. وهنا قالت الى الرشد فامنا به ولم يجتمع بربنا اعداء هنا قال تعالى واي صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فالداعي الاسلامي يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى ويولد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الموضوع وفي هذا الكتاب وفي السنه التوحيد وفيه العقيده وفيه العباده وفيه الذكر وفيه كل الخير لا يبلغ دعم النفس ولا كلام لا يشد كلام الناس اذا بلغ داعي القران القران يؤذج والحديث يؤذج اما كلام لا يؤذج كلام هو كل كلام البشر الا اذا كان تكميلي للكلام وشرح للكلام ما في باس ثم القران والسنه تقدمه بشرعه وتفسير سلف الامه لا تقدم شرع التندر ولا تقدم الغلب إنما تقدم الخامس سلف الامه لان الله سبحانه وتعالى امرنا باتباع طريق المسلمين والمؤمنين وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه وعلى نهلهم قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين بوليه ما تولى وخصله جهنم موضع سفيره فمن ذا اتبع غير المؤمنين ما يضل الا في الجهاد سبيل المؤمنين اجل لا ربما ما ده سبيل المؤمنين السادقون الاولون من المغاجرين والمصار والذين اتبعوهم بإرسان رضي الله عنهم الله وبركاته وآخرنا يأتي مدعي الله وإذن لك معرف القرآن نتوقع مصرية الآية قوة مصرية تزجل الباطل فتسجل تدمره الحديث أيضاً فيه قوة مصرية تدمر الباطل فالنفذ بالحق على الباطل في النظر فإذا هو زائد ثم من الصفات المهمة الذي يتحلى بها الداعية الصبر الداعية من الصبر الداعية المستعجل لن يصير له الداعيه الداعية يزرع يغرس غرس دعوة الإسلام يدعو إلى التوحيد يدعو إلى السنة يبرز غرس يعني الشكل عظيم إذا اراد الإنسان السرعة في الدعوة كان الانسان الذي يزرع يزرع المدينه لكن يا يزرع لا تعرف ماذا لا تعرف اذا كان الخندق في عند العشرين ان تبقى المدينه مشكله مع الخمسه تبقى المدينه لكن لا تزرع النخيل تحتاج الى يوم تحتاج الى سنوات تحتاج الى الداعيه يزرع النخيل يزرع منزله من التركيز الله منزله كلمه طيبه مشكله الطيب اصلها ثابت وفرعها سماء. فأنت تتزرع على إيجادة الفرد المسلم وهذا تجل وقت تجل جوب تجل كعب وشقع فإذا كنت تزرع الاسلام ولا إله إلا الله ومن يصمع تجل وقت الصبر أما إذا كنت تزرع يعني شعارات وكلام أزرع يعني نسترد النجيلة كما خربنا هذا المثال والمثال نخله هذا ليس من عنده وما تنم القرآن والنبي صاصلا يقول قلوني على شجرة مثل المؤمن لا يحيى الا هل تبارك على شجره مثل المؤمن يمثل تعلموني لا حتى ورقها الصحابه ما يعرفوها في القرن دهي فظننا انها تغلى هي مثال المؤمن فأنت تسعى لجدن المؤمنين والسمين هذه اصبر بالراحه الداعي على المجرو المجرو ان قص يكون يعني أشاد يكون عنيف يكون انت تكون صادق تصير لا تاجر ان شاء الله تعالى المجروب. هذا المدعو همه هو المستهدف عندنا المدعو هو المستهدف الذي تستهدفه انت بتقديم الدعوه هذه الآيات بينت ان هذا المدعو عليه واجب halen haar oeleen en nabootsen de dienst. Wille de koumme لكم وليس تؤفر على الذين لا من اصلا بالإسلام وليحضر هنا لغير المسلمين ولكنه عام أديم داعي الله هذه عامه الإخواني إذا داع داعي الله وداعي الله في الآية القرآن ومن أحسن قولك لمن داعي الله فعند رصائفا وقال من المسلمين بسرت لأنه الداعي الوضيق للغضاء وقصرت بأنه المؤذن المؤذن داعي الله فلنعلم أن على هذه الآلة داعي الله هل نحن نجيب داعي الله نبدأ بالمؤذن هل نحن نستمع للاذان وهل نحن نسالح تلك ما طلبه من المؤذن المؤذن هل نقول لنا حجع والصلاة هل على الفلاح هل نحن المسجد يسأل نفسه لا هدى المتابع بعد المحدد ونقول المتابع بعد المسجد ونسرع للمسجد والصحيح عنه الصلاة دماعة واقبة في المسجد وهذا الجماعه في المسجد واقبة هذا هو الصفير يجب على المساء النسال أنه نسالة بالمتابع ولا يعني يعني شوية التخلاج هوية وهو ما نسرعه يعني وقت قال قال لهم قالنا بيجي في هذي قالوا خلاص علموا الأذان وقالوا لا بيجي الصبح الصبح يقول الصلاة غيره من الأذان لأن هذا يعني ما عند عيوب صلاة غيره ما خير من اللوم عنده لأنه كان نصرا مشي لا نصنا بعض الشباب بعض الشباب عندهم النوم اهم من الصراخ طبعا و الانسان كل ما يكون صغير كل ما يكون يميل للنوم بثقه وعاده يعني الانسان الآن طبي اذا رفض طفل الصغير وليد الرضيع لنوم 20 ساعه في البدايه 6 8 ساعة, ساعه للنوم كل ده بلاد. ده بلاد. يقوله النوم يروح ينام ينام بهدوء الناس عاوزين تعودين تعودوا كل ما يظهر ساعة النوم يبتلون لحد ما يصل السنه الكبيره الثانية الثانية الثانية الثانية بعد درهم ساعتين وإحنا موحشة نديرة وبعدها يبتلون نوم ساعتين التغيير كي ده ناصر عكسي ده ناصر عكسي كل ما قال العمريستان كل ما قال الساعة عالية نوم الشباب إيه حلاوه حلاب النوم لأكيد الحلاوه العظم في القوم يام لله سبحانه وتعالى انا نتطرق وتطرق هذه اللترة العالدة من اللترة التبديه جاء الله سبحانه وتعالى والذي بين يديه وسمع كلام الهديمات قاضي عظم منها هذا الشيخ يلوينا مشارات الهوة جميلة وصورة جميل وآيات شيء شيء يعني يبني النخوص أجيبه مدعي الله أجيبه مدعي الله وأجيبه مدعي الذي يدعو لإصلاح يدره إلى سد الخلق Laten we ieder dag 18. Als iedere dag de stegel de de andere, die hij stijgt, naar de Heer. Deze in de koeien, in de achtste regel, rust op de aarde. Je zegt: "Ja, de de die de وانهم اليه يشرون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يعيده هذه الايه يعني يقول احد الصحابه ابو سعيد بن المعلم رضي الله عنه قال كنت في المسجد اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم vanaf hij die heeft de priesterlijke taak ik heb je niet op de hoogte. Hij zei: "Jij moet de priesterlijke heb je niet op heb niet heb niet heb niet heb niet صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في النافل يقطع على لو يمشي للرسول صلى الله عليه وسلم لأن تفاع الرسول خطى الله واجبة وصلاة النافل هالي هذه مستحبة قلت أكثر من ذائمة من قابل فواجب العامة لذا تعاب أبوك أو أمك واجت تصلي النافل يقطع الصلاة ومشي لأبوك الأبوك لأبوك ويبقى تصلي فينا، ما تقول لنا بصلي فينا كذلك تفتح الصلاة بشي لهم لأنه قبل وارده واني وهذه ايه؟ حديث جويت بسرعان مخالي حديث جويت الميور الذي كان يصلي واندته امه وقال يا رب صلاتي وأمي صلاة وواصل واصلت صلاتي لما صلى جاء أمي قضيت عليه en dan gaan we in de En dan gaan we de rijken. En de rijken. En dan En de rijken. En de rijken. En dan gaan we in En En En En En فما جعل الطمو فيه النساء المميسات لما جعل عليه أمه ويقول لما قرأت ذلك فلما الصبي الغلام الغلام الذي ولده هذه المرة كيل أن جريب يعني طعنه في خاصرته قال له من أبوك فقال أبي الراعي الغلام فندم آخرها وقالوا له ربي لما سمعتم في الزرم وقال إبناء في المكاة في البقليل هذه أمه دعا عليه لأنه رضي العليم فأصل الآلية كبتوها لما نساء فطمعت هذه الدعوة ما من هذا الحديث وهذا طمعت من الذين تكلموا في المهد ثلاثة نفر تكلموا في المهد أو أربعة روايه راية عيسى عليه السلام وصبيل جريد هذا وصاحب يوسف عليه السلام شهد أشاهد من آنية الأن وفاهده صدي صغير قال يعني شهر المراعب يوسف عليه السلام وفي رواية يعني صدي آخذ وقصد أصحابهم أصحاب الشاعر أن الاسجاب لله والقصول مهاجبة واجبة حتى لو كفتك من عمل تستجيب لله والقصول هذه سلطان المعين من الخوائر هذه نهاية قبل التمام بقول تعالى يا يوم الذين مستجيبوا لكالب للقصول إذا دعاكم لما يفعيكم دعاكم إلى ماذا إلا ما فيه حياتكم لا شك أن الذي دعاك إليه الله دعاك إليه الرسول صلصة فيه يأكل أحيان ذكروا بعض الأحيان إذا إلى آه... دعاكم إليه ما أي دعاكم إلى طاعته وإلى حقياته وإلى حقياته من أمره وظلوا الأحيان إلى دعاكم إلا ما يحييكم أيّا الحرب هذه آية بسورة الأنفال ودعاها رسولا إلى الحرب هي حرب، هي حياة، وما يبنع فيها حياة في عرصة الإسلام بسببها كانت عرصة للمسلمين والقوة للمسلمين في هذه حياة الإسلام كل ما دعا إليه الباب أو دعا إليه الرسول سترتيه حياة مجيزية أنا أبدا بالمسكتابة، نبدأ المرأة محسنة وهنا أقول سأعود إن شاء الله تعالى بشريم التفصيل أن الشباب ودي كلام خاصة للشباب الحمد لله تعالى كبيرا الشباب وطير الشباب يعني ديسوا يعني انتكالا ايضا استفيدون انشاء عارف ومعنوني في هذا الكلام الشباب يعني من يسابعوا من يسابعوا الاجابه إجابة داعي الله سبحانه وتعالى ونحن جميعا علينا يسابعوا في إجابة داعي الله ذلك لأن التوبة باقوة مفتوش لفظة المسارعة سارع الى التوبة وسارع وسارع لأن الإنسان لا يدري متى ينتهي العمر. لا يزول الإنسان ولا يستيق اليسا. خاصاً شغله أن ليس أحداً خلاص الله سبحانه وتعالى. أبشرك سلام. تلقي سلام. يسح. حلا. حلا. حلا إذا عندك دين ت. عندك ضمان. تقول حلا. تطلع معك الضمان. ما هو اللي المولد برأنا لا يعني البنات الصغار لا الموت اللي طوباء اللي كان الشبابين ما كنت طبعاً يقدر كنا ما كان بنتيج. الناس ييجو لل للشدة الطوباء يقلده خلده يقلده شو يقلده ها اسمه شنو قال؟ قال أنا طمايل ها جالين واجي كذا ها جالين أكثر من الناس ييجو الشدة الأخيرة هي الزرة كبيرة وتحيطها فسائل دائما وتحيطها خيطها. بيجمع الشنور. بيجمع الشنور بيجمع الشنور كبيرة. يعني محتى الورد بغضو بيشبه للصلاة ونحن لديهم دين القبال. لأ الموت كل الإنسان ليه مساعة. ليه مؤدل المعيد. ما الشباب يهل مدود. ما نرى الكبال يهل مدود. ما نرى الأخيان يهل مدود. ما نرى فغراء يهل مدود. قرر. والتوب نعم بلور مختلط هناك يعني حالتان يغلق قيام بالتوب الحالة خاصة وحالة عامة الحالة خاصة إذا قامت قيامة بالنسان والتوب مفتوح، والنسان يمنى التوب ما لم يعاني ملك الموت إذا عالي الهنسان ملك الموت يغلق بالتوب الخاص حتى إذا جاءتها حتى يتوب مختلط لعلي اعمل صالحا فيما ترى كلا اله خير هو قادرها ولو رايهم بغزه الى يوم يبعثون قال سبحانه وتعالى انما التوبه قال هذا الآية او أولا البرعان أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآبوا فيهم يأخذ لكم من الدنوب ويأخذوا العذاب أعذاب الأليم هذا الذي استجابه ومن لا داعي الله ومن داعي الله اليس يوعدهم في الأرض وما تقولون لي اولياء لا الإنسان الذي لا يستجيب لدعوات الله يسمع الأعلاف، يسمع الرصاصين، يسمع الموهدين، يسمع القارب، يسمع أمي، يسمع والدي، يسمع ولد يسمع, يسمع, يسمع, يسمع. الذي لا يستجيب لدعوات الله ربنا ذلك ليس بقولي بالخطأ. سأل ما الذي يستجيب لسمع الأعلاف لا هيرش. هو صعب إيه؟ صعب الشهر صعب إنه يعني ربنا بيصر فبيضر عيونه لماذا يبشي تعود الله ولا يستطيع الله لماذا يستظيم سماء الله ولا يستطيع الله لماذا يأكل خيرات الله ولا يستطيع الله إيه؟ على الاستجابة على اتجاهات كثيرة، لكن أهمها من أهمها الاستقبال. الاستقبال من الأشياء التي تمنع الإنسان من استجابة لله سبحانه وتعالى. الاستقبال. أمجهد، كان من ذلك يستجيب لله لبرصه، ولم يجيب داعي الله. سبب ذلك الاستقبال. قال أبو جهل قال تقاسمنا وبنوا عبدونا في الشرق نحن من تقاسمنا تقاسبنا الشرق وهو من قطول يعني قريش شرق قريش قولنا إشراق وإشراق كانت فقنا مسجدنا في بيتين ماذا تنافسنا تقاسبنا وبنوا عبدونا في الشرق أبعلوا وأقعمنا وسبوا واستقينا وحملوا وحملنا يعني إيه؟ كان عبد العبد الخير والبنت والشهامه والكرم اطعم الطعام مثل اطعم الطعام سقوا العطشه في مكه في الحج واطعمنا وسقينا حملوا الانسان الضعيف او الانسان مسافر مع انو دافئ بنعطي اي شعور احنا عملناه زي زيغ قال حتى اذا كنا من مرسي الرهان مرسي الرهان مفاصل الرهان فموجودون الخير الشباب الخير عشرين ناس متطوعين تركوا القوة شروط يجي كل في 20 نارس. نارس. ايه بليه بليه بليه بليه. يعني في حد. على يعني شباب. بياضة. بياضة. في مش يعني في في يعني في في زمي. في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في يقول ليك أنت بيجوز على، <نذ wrote> في جري، أنا ما أتكلم بس يروح اللي كده من في نماذج برامج، برامج العلمية والبرامج الاستراتيجية اللي كانت قوة عرفنا منها لابرينا اللعب. لابرينا الناس كيف جدا. بلية والبليا بس. احنا نلعب. ومو يصودوا. فالخير لقضية المنموعة انقلب. عرضين اشيء فرص بعشوية يكونوا. عجرة. ايضو خمسة. ايضو المقدمة. عشوية خرص. يكونوا فرصين في المقدمة همزو. لما يكترون يكونوا جديد. لان احنا ومنا بجدا ذيك الرسية قيام خلاص جربنا من النهاية أنا حتى إذا يعني شارفنا المضمار قالوا منا النبي لما خلاص جربوا قالوا محمد ذلك ذلك منو إيش على كذا كذا وشراب شذاك قالوا منا والله منا هو النبي روح السفاح حتى إذا قالوا منا رسول أو منا النبي أي دارنا ما الرأي لزم فيه المنع من ما هو الكبر التبر أبو طالب أبو طالب أيضا عم النبي ما الله عليه ليه ما عمل استبر، قالوا كيف يقولوا تبعوا الدعوة والدعوة والدعوة صيد شخص صيد تكبر على شبابه شباب السنه دي، فهنا علموا أي عيدين تكلموا رررر تكبر ولا ما تكبر، مسلا ما في دعوة مسلا إذا يمنع لسامنا الأقضى الكبري منع باسمنا الحق النبي صلّم لما سال رحمة الصحابة قال يا حتى ربي الوسيل موضي قال يا رسول الله أنك تتنب لنا الكبري لك الكبري فقال الرجل يا رجل سرط إني رجل حبي الجمال الجماد وأبتعد أنه ما ترى فتاك ريولا الجميلا مضيئا حتى ما رجل يتوحني أحد بشترناعي أو يعني أتى من الكبري لا هذا الكبري قال لا الله عز وجل جرأتي لكن كل ما طمع حب وغضب الناس كل واحد طمع حب رده رد الحب وغضب الناس جرأت استقاذ هذا هو وكل إذا جاء الحق من الشيطان داخل من الشيطان هذا داخل من الكاب الداخل من, من المسلم داخل من الصغير من الكبير من الطيب من الضيع من داخل الحق أو غيره رضي الله عنه hij is de meest zachte. Hij is. Dan. Jullie gaan De eerste. is het? Wat is is is is النار تأتي شجر عليك لأن حلو إلى رسول الله فأنا سلني وأعلمكم لا يردون شيئاً فقال وقال رسول على الوقتين قلوب تعمل تبتعوا بيدك صحافة فعنهم للو إذا أولت إلى كراش تطفى الله لا اله الا هو الحليل. حتى فالكتأ الدماء فإنه لا يردون الشيطان لما أصبح سأل أبو الحبيث وقال كذا وكذا قال الصدفة كذلك ويعني الشيطان صدقك و هو كذب داخل العقاب ان تنعم على الايمان قد يكون لا. فالحقيق ان تقبله فالذي لا يستجيب وسكته الاستنفار اساسا هذا هو الاساس والاباء ايضا من الاسباب التي تمنع من الاجابه والاستجابه لله و هذا هو المصادر و قليلا لذلك دعاء و دعوات اخرى كما هنا الى الله يا قوم أنا اجيب داعي الله هناك داعي اليه دع الشيطان هنا داعي الله وهنا داعي الشيطان ولهذا يمنع الناس من الاستجابه لله والرسول في اجراء كثيره هناك دعوات اقوى من الباطل دعوات من دعوات الباطل تصد الناس عن سبيل الله وتعالى فيقوم دعاه الحق من هنا ودعاه الضراء من هنا ويقوم دعاه الباطل من هنا اللهم نباته ماذا بعد الحق، إن الطوارب، الحق واحد وطوارب كثير وعلى عصر مرضي الكتر، هذا العرض الكتر أكثر من في الأرض بدلوك عن سبيل الله وما يقول أكثر من الله إلا أموشيكم، وما أكثر الناس إلا كمور إذن، ذلك ما يفضل نسعى الله، وعلى تجارة المستقبل الله على الإنسان المسلم أن يعرف الحق يعرف الحق يعرف داعي الله ويعرف الحق الذي نتقل إليه على، تعالى ومن ثم ما عدى صلى الله كله إيه؟ كله ماضي اليوم نحن الإسلاحة العالمية وإنقاد العالم فيه دعاة موطن كتب ستكون نحر كليلات أكثر عليهم منهم وهم سنطان صيب ينتسب إلى الإسلام وينتسب المسلمين من أهل الطبلة ينتسب إلى الطبلة ولكنهم لون إلى الباطل الشيعة القبطره الذين ظهروا الان يظهر اصهر اكثر ما حقائقهم دعائهم الذين ظهروا البلعات البلعات الان تشرق بقوه ودعايات الباطنيه من بلاكه التصور ومن بلاكه الشر يدعون الى الباطن الان ظهرت دعوات لها اناس تتكلم عنها الشيعة هؤلاء الذين من عقائدهم الاساسيه سجل ما, ما يعتقدون ويتظاهرون مع المسلمين بانهم معهم ولكن يسترون باطلهم يسترون باطلهم في بواطنهم بما سب للتقيه لكن الان ابى الله الا من اصغر يعني عقائدهم سبهم للصحابه رضي الله عنهم سبهم في الصديق سبهم لعمر الخضر الله عنه تكبيرهم لهم سبهم لعثمان الله سبهم لعاجر الله عنه هذه أغيل الشعر أن ظهرت الآن عشرات الأغاني تكلم بالكوف تكلم بالشهوات يدعو يأكل النصوص نصوص يستفيد بها الشباب خاصة ويأكل بالشهوات بالشباب زوج المدعا يأكل الشباب من الشعر لكن في علمه في دينه أنتي عنده خوف في الزينة أمام الله سبحانه وتعالى، الشخوخ ما زال يعني شيطان يعني يعني, يعني يعني يلاقيه، لكن عنده خوف هذا الوعي يعني الشيء يعني, يعني تصل هذا الوعي اللي هو عندنا الزواج الشرعي، الزواج المتعة هذا الش هذا هل الزينة واللاذة بالله المتعة هذا المتعة واحد ترسلي قبل يومين رسالة وصف شيء شي وقت جدا. ولكن امام المعاصي فهو يوصيك بالمدعى شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف وصي وصي قال شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف يا شوف قال شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف على شوف شوف شوف شوف على شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف تزود زواج المرحل وغض بالشاهد بيومين بالتلاتة أيام فيه ساعة و ساعتين متحسنون يقولي دوار شرب يجيبه حيوه زواج من الشاهد من الساعة معينة قال إيه نحفن شيء المدعج عندنا قال لما ما الشيخ مدهن بارس نبحته ببرجه ببرجه سراء هل هذا دي؟ هل هذا دي؟ قال لما مات الشيخ ما الشيخ مدهن مهيش أنه يتعلم عن أهل الأهواء هم أهل الأهواء هل الأهواء هل الأهواء؟ بهذه ما يصبح شوية مطلعين؟ وهؤلاء الشيعة ليس كلا أصابت عنهم يجري أن تعرف الإخواني وأبائي أن هؤلاء الشيعة أخطر علينا المسلمين من اليهود والمصارى. أن أتلابنا أقول له ومستعد للحديد العالم هو تعرف عبائي وإخواني. هؤلاء يظلوا يقفوا مع من أول يوم ظل يضغف مع آلاء الإسلام يقض مع اليهود وأصدق بجرة الشيعة يرى بها اليهودين. وعليها على خدر المجوس وعلى عقائد المجوس هم فضلوا باستمرار مرار مع آلاء الإسلام وقت نصير الدين القوسي مع هولاك التكرير ونرى أصدق من العلقم أيضا مع فعيم التتار وكان سرما يقض الخليفه العباسي على الخير، وماذا يستمر حتى يومنا هذا من الذي يقف مع الافغان في العراق، من الذي يقف مع بشار الاسد في سوريا؟ هؤلاء الله هم الشيعة وهي إيران. في القصة التالية، نقل بعض المراجع المسلمين والقول عن الشيعة عن ملك المجر أو ملك فرنسا، يعني لو الشيعه الشيعة. لكان أبناءنا اليوم يقررون القران لو نقضوا الشيعة قال لكان أبناءنا اليوم يقررون القران ليه؟ لأبناء المدى في الخلافة القسمانية كانت تمت المتوح في أوروبا إلى وسط المجر لأخذ المجر المتوح يعني السيد سبحانه فقام الشيعة من, من وراء. إلى الشيعة فحضر الانتراضي في أوروبا قال طرد الشيعة لكنا كنا نبره القرآن ولا منه القرآن والقرآن نعم هذه هي طريقة تعينا نعم هذا الحقيقي هو شاء تعالى في نهاية الحاضر والصلاة هزمعكم مقطع القرش معكولة كنا سمعكم ليو حتى نعيد في السودان هنا واحد يقول ليكم عن الغائتهم فعضا كانوا يقول لينا كلهم عن كتب كلامهم يجب الكتب والجماعة الآن ما في الكتب الكتب. في الكتب ما في الكتب لما دخل علينا يا جيحة. يا جيحة. قال الاجحة ياجحة الفساد دخل البلد قال ما ما حار بعد فتره الاجحة الفساد دخل الحار قال دخل الشارع قال ما في بيتي بعد دخل ما من من ما من اه من نفيح عن الآن اليهود شغالين شغالي شغل في البنت جدا شغل في هؤلاء يصب عن سبيل الله والنصارى شغالين ونصار شغالين ودعاة للأه شغالين الآن هؤلاء يصب عن سبيل الله وغيرك يهدموا يصب عن سبيل الله وما قصة المرأة البنت الآخر تبتدى والسلام عنها ليست ببعيدة منكم لا بعترا هذا الحدث والآن العلمانيون والملائجة وضعب الباقي يتكلم الآن الجبرية الدينية والجبرية الدينية والجبرية الدينية هم ماذا من الناصر ماذا من الحاصب؟ الردة تتمنى الردة للمسلمين رغم الردة هو الحوم خاص بمن في لاير الإسلام ربنا سبحانه على ناعا قال لا إكرامة في الدين فابتلوا هنا من الغيب فما جفت القول ويبني في الأقراء في حرط الوسطى لا اقتصام لها. فقال سبحان عبدالله عليه السلام قال لكم أن ننزل كموها. وأقول لها قاله ما في, ما في أنت إذا وفيت على الكفر من وقاسك. إلا كفر يا رطب لا الناس. عليهم قلت نحن لا تفعلها الناس اليوم. ولا بلد ولا ولا إلهة القرسة. لا يتكلم المسلم بيكتبي يسر على على الإسلام. عود يكون صناني يكون صناني بعيد، عود يكون كافر يكون بعيد. طيب. لكن تعلموا الدعاء ودعوه، وهدوهم واشدوهم وقطعوا علية قات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد أستغفر لله من الإسلام وصلى صلاته وعدل واستقبل أهلنا واكردني حتى هذا لهم للمسلمين وعليهما على المسلمين. خلاص. أول ما لا إله الا الله نحن نأكل خبيركم بطرح نأكل خبيركم نزول ليه، نسول ليه، نتعني براعه، نزول ليه، نسول مينه خلاص أصبح شنو أصبح مسلم معنا. بعدها نقول له صلي، صور، زكي، اهي، امسك، اعمد وهكذا. فإذا أراد أن ينتب الحكم البدة، حد البدة، حد، في بدايه المسلمين ما عنده علاقه بالقصارى ولا عنده علاقه بالجنود ولا عنده علاقه بالمسلمين ده حكم خاص بين المسلمين ما المسلم كما نامر بالصلاه نامر واحد اثنين حد الرده حب الرحمه حد الرده حب الرحمه اعرف كلامك ايها المسلمون لا تاخذوا بكلام القصر والمهمين حد الرده يقتل فيه الانسان ان كيف الاطفال لا يحل تنبيه المسلمين إلا بفتح ثلاثة أقسام: النفس بالنفس والثير والثالي والثالث الجيني مقارن الجماعه حد ردة حد رحمة انتبهوا. حد رحمة. الشريعة تفيد ذلك بتحصيل المصاري وتعطيل المخاز وتقليه حسب اللي بكاء. الشريعة ترى على المصاري. مصاري الإنسان والبشر والناس عندهم مصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من هذه المصالح المصالح الضرورية ومعنى ضرورية لا بد من رعايته ولا بد من حمايته ولا بد من تقسيمه إذا ما ورد هذه المصالح وهذه المصالح للإنسان وفوائد الإنسان يشرق الإنسان ولن يكون سعيدا الطبيعة هذه الضرورات خمسه أو ست أولها الدين لا بد من حمايه دين الإنسان إذا ما خمى دينه فستكون شقيه ومن عن ذكر فان لهم منعشه ضنكا ونشره يوم القيامه فاعمى فاجتمعت البيئه سعاده النفس الثانيه حفظ النفس الثالثه حفظ المال الرابع حفظ العقل الخامس حفظ النسب او حفظ العبد يقسمها العلماء يقول النسب والعقل. يقسمها يقول سته او خمسه هذه هو اموال لا تبتغي الحياه ولا تبتغي الرعايته من اهل الدين. ومن أن يتحارض على الدين يسعد الإنسان شرع الله الدعوه واصل الرسل وشرع دعوة الله سبحانه وتعالى ومن شرع الجهاد في سبيل الله حتى لا تكون فيه ويكون الدين كله ويكون, ويكون, ويكون الدين لله ويكون كلهم بالله ثم هذا الإنسان شرع وتنديده حتى يحافظ على جوة رد هذا الدين لأنه إذا كنت هكذا لقضاع الإنسان الدين بأهل هو دون نشعره. ولهذا من رحمة الله تعالى شرع حد الردة. من بدل دينه وضع صلوه المديث النبي صصير. فإذا علم الإنسان أنه إذا بدل دينه سيقتل سيبقى في داية الإسلام. وهذه مصدحته الحاشقية. أما كلام الفلاسفة وأصاب المتعاليمين في بلاد الإسلام وولد المسلمين وهنا في السودان لا يقص كلامه. هذا الدين يؤمن من أهل العرب. الآن لم تسألون عن هذا قبل ثلاثم سنة. ما بعرف ما اتكلمت ما بعرف ما اتكلمت بياد ما بعرف اذا حقق الاستباق هلاءه لو عملت المزيد دعم في هذه العرض لا ما في العرض اليوم الا بقول الطريق مدعي وحده انتهى الطريق سجاره ما سمعت سده طريقه في واحد انتهى في الشارع درس جديد المحتوى للعلماء الكتب بيقولوا علماء الدراسه بيقولوا علماء حد جري التحدي الشرعي هذه ثابت هذا الحد لا ترى فيه بعض الناس يقولوا لا يعني أصلًا قال الثالث بديني المفاجئ للجماعه قال يعني إذا كان يبتدى لما فعلت الجماعة جعلوا خدنا فلما أدرينا وإذا عادنا وفعل الفتن وكذا نقول إذا ما فعلت تكلمت كل فسفة كل فسفة حتى أحوال شخصين المعتبر من العلماء والمرضوحة موجودة عليها أما الحق أننا نرد فيه وتجيئا فيه حتى اليد الحق هذه ما يجب الله والحماية القبول حتى تماماً للمفتح حتى السرقه فقمنا قالوا السائقة والسائقة تقطع أي أمام جزاء المتسبان كلا من الله والله رضينا سارق سائقة حتى السرقه الآن هل طبعاً لهم ولدي بصوره دروس ولدي عمليه اي اي اي اي كده اي طيب اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي في اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي وعندك في الكشفة تقبيل وفاق الرعب الذي يفديده ضيعة الأموال، الشقة، القلب وإذا حاول يطلع لكم ربما قتر، ربما جرت ربما قتر الناس ما نظر إلى هذه المقاسة، نظره فقط، ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ واحد من الثلاثة الملائب السابقين القدامة قال، قال، كيف يدي يد؟ يد إذا ونتقع يد الإنسان للإنوان؟ يكونوا صديقين، كنت الشريعة لدينا نحن، يصديقين قال طيب يدك صديق إذا قطعت بدول طيب في ربع دينار قطع خمسة قال يدك بخمس مئين عسكري وديا ما بقى لو قطعت في ربع دينار يدك بخمس مئين عسكري وديا يطلع خمسمية دينار وربع ثدية ما بقى لو قطعت في ربع دينار سالك من سبعين وربع لهول لا قطع إلا في ربع دينار مصعدة لكنك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم رد على واحد تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم لما كانت يعني. لما كانت يعني هي لما كانت يعني انك كانت انك كانت انك لما سرقت ايه? هانت موت احت اي سبب. هلانت اكتل لها جديد نقول عنهم هذه دعوات ضاقرة. اه وصدنا حسابين الله. ولا لفتاعي الله. دعاء الله سبحانه وتعالى وضعون الناس وهؤلاء يصدون حسابين الله. ومينهم دعوات اه بيعود النصار. وعندما نريد الدنيا تكلمنا عن موضوع المدن وقضينا المدن حتى حد هذه حتى التي هذا القضية هذه القضية لأصلها قضية شرعية وهي في إطاق المسلمين يعني ليس بيها إطراع لأنه مصمات المدينة المدينة القضية تكلم حقيقة هذا إطراع وما إطراع هذا كله كلام كانت أنا ليس هذا إطراع يعني الإنسان لا يطار على مدول الإسلام ولكن أظهر الإسلام إلا عليها كامل الإسلام وهذه الان في نزاع في أرهام يعني حتى الآن من حسب الحيلة أنه طبعا قرع موجود في القرن ولكن هي الحلوات التي لقى فيها القرن الإسلام والقرن الإسلام وهي يعني لا تستغالي لا تستغالي لا تستغالي لا تستغالي لكن على المسلم أن يعرف أنه هذا فيهم شرعي وهو الله هي الرحمة. الرحمة وين رحمة التأميلة. فما تكمل حتى السلقة. هذه رحمة. قطع اليد هادي رحمة اخواني. نفعل يقول لحقين يقاموا بالأرض. خيروا على للأرض ما ينقروا ربعين خريفة. هذه رحمة عظيما. لأنه ما شكوكي ذلك. الرجم. الرجم للزاني. للزانية المحصنين. هذه رحمة. هادي رحمة عظيمة. يعني قتل القاتل على يقول ولكم من قصاص حياتهم يروا الى يعني هو قصاص القصاص هو قتل قاتل لكن قتل يقتل قال تعالى هذه حياتك حياة? نعم حياتك هم هي حياتك فلا تقتل القاتل نقتل القاتل هكذا سمعنا ما قال ولكن تتبعنا الحكم والصواري يعني كما يقولون يعني إذا إذا القاتل أنه إذا قتل سيقتل سيكون على القاتل اللي متى تعرف هي زواج عن هذا الثعلب وزواج اللي بنوعه عارفينه بنوعه عارفينه هذه جريمة وقعت في سلقة وقعت في زينة وقع في عهد الله استجب له هذا هذا لا لا يحسب يوم القيام وهي زواج ليه وين قيده فإذا قتل البرنامج القاتل إذا تأيّد الإنسان استهان بالإنسان المخطوف، ولا دشّنا ما يسأله، ما يسأله، ما يسأله، ما يسأله، ما يسأله، ما يسأله. أي قوم يسأله؟ شو؟ إذا استهان بالإنسان لا يسأله ايه؟ ثم إذا أخذ الإنسان إنسانا دون مرتبة، وقُطِع عقله فاتح، إنك انكسرت الساعة تارة ما تارة. لكن إذا قتل إنسانا إنسانا وما أوفى له أحد. ما ترسل منهم، منه. ما منهم، ماذا يحدث؟ أهلا من سيقتل ثلاثة من هؤلاء، وأهلا من قتول، سيقتل من هؤلاء، وكما يحدث الآن في الأنفر، الحديث الأنفر، الآن استمروها عدم القصاص، فالجدود المفتعة الإخوان هي نعمه، هي نعمة، وهي رحمة عظيمة جدا، لا نكتفي لأن هذا هذه وقتها، الآن أيضا من الدعوات التي تدعو، وتصوتنا العزبين لله، دعوة إلى الحال، وكما أقول لكم أنا برقي السلام للشباب والشباب إذا نحن نحن نحن أولادة أمور علينا نرعى شبابنا علينا ان أن الشباب إذا هاي فعطتونا لدعوان بالإنحاد دعوان الإنحاد الإنحاد على إلهي ما في لا أؤمن بالله ولو يا كلاه ما فيش حياة هذه دعوات الان تسري في الدعاء تسري في الدعاء تسري في الدعاء <سؤال> علينا أن نتبع على هذا اولا وشكر في اعتقد اننا وجب نتكلم عن هذا قال سبحان تعالى وملء لله الابداع لله فليس دي بعد في القلب هذه الانيه مو مثل ما بين الكلمات ليس يوم فليس في القلب وليس, في الأرض. وليس في الدنيا أو لم من دنيا اولياء ولكن رب العالمين اولا نعرف ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي تصنيين الذي على يطفي الموتى بل أنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين فكروا على التالي اليس هذا من قالوا بلى وربنا قال تذوقوا المدارة تذوقوا تذوقوا تذكرون هذه إخواني الإنحاذة الآغة الأزيسي من كامل البعث من كامل البعث من كامل يوم من كامل يوم الآخر أرسنا أننا نتكلم عن ذلك لا يستجيبون اول الصفا اول الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعجزه خلقهن يقاد على كل مرت هذا التارين على التعططان في السودان ولا في حاجه تشي كثير الله تتكلم معنا يقول يقولوا في وقت الشاب يريد يتكلم وحتى قبل ان اتجاوب فقط البنت المرتده الان هذه المؤامره تعمل وابتعد عن الان لاحظت و بدات نفس المسلسل في الكلاسنا الان ظهرت ظهره صغيره عنه شاب يقول انا مرتد بدات محرك ليه في الكلاسنا توقعوا عن شوياته يوم في بدا وتوقعوا انا قلت لكم في تلاميحها فإذا ما انتبهتوا، هذه فرصة التفكيلات مع الله هذا المزيد، يا درعاك، يا شكراسين وما انتبهتها، الفسادة، كانت فرصة الإذن، كانت دخل هذه معامرة، هناك الآن جرعة بدأت تصهر جرعة جرعة بإصحار الكبر، جرعة بإصحار المنكر، جرعة بإصحار الفساد لأنها كثير من الشباب بجرعة، هذه جرعة ليست بجرعة هذه يترى مدفوع التمعي بالتقديم؟ هل يترى مدفوع اليها؟ واحدة الطابة المعقل شافة قالت أنا مجلد، لا وفي بلاديها هل يقول لأ ليه ما ليه ما تومي؟ ما تومي بنيين نظمي لك؟ ليه ما تومي؟ نرافشك ليه ما من اللي الآن الآن في هذا العصر الضيء اللي قضايا خضايا الماضي مع أهلاك في التسبيق بالخالق. خالق به. احنا الان نتكلم عن من خلق هذه الدنيا. ونقر على ان اولي من خالق هذه الدنيا. وهذا الخالق خالق الدار مخلوق سبحانه وتعالى. وهو الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق كل شيء. هو الخالق. مناقش هذه البيت. وغير من ولكن لا يوجد بخالق. لا بخالق. انت خالق ولا مخلوق انت. كذا. لا تستنكر هذا من هذا الوكس تتبعين علم أنت يا شاكي أنت خالق ألا مخلوق أنا أنا أنا أنا بس إنساء لا أنت تجيك من وين تجيك من وين أنا جميات أود دارهم أود دارهم إلى نصر لو, بدي لو بدي أن يخبره أنه العقل يضرط ويوجد لا بد أن ننتهي إلى خالد ذير مخلوق إلا غير مخلوق وهذا خالد غير مخلوق هو بعض هو, هو بعض ونبد أن يكون het is een kwestie van de kwaliteit en de kwaliteit van de arbeid. We hebben een kwestie van de kwaliteit en de kwaliteit van de arbeid. We hebben een kwestie van de kwaliteit de kwaliteit van de van de kwaliteit en de kwaliteit van de de طبعا تحاج إليها نسكرة يقول لهم لهم لغشاء يقول لهم لك كل يقول لهم ينتغل الثاني ممتغ إلى ممتغة فأنا أقول لإخبال الشباب لابد من الوعي لابد من التحصن بالعلم لابد من انتباه الآن في كتريات للباطل من مداخل كثيرة جدا وخطيرة وهذه يجب أن أنا كنت كثيراً أنه هذا البيت تسلوي لك خلي بالك تحلي لي لكن كما هذه الحاله يستدرجك بشد الاوهام او غيرها وقد اتمنى عن شخص معين هذه الحاله يستدرج الانسان لشهوه من الشهوات وهذه الممارسه للشهوه تصور على التصوير تصور هذه الشهوه وهذه الممارسه يغصب العلم دون الضغط يبتزه الانسان على قد ينشا ممن يعاقب بجلس مع هذه البيت انا فينا اتماعنا من معطيك للأيام واصلت دوائب وارش حاسب قعيب تحت شجره قال البيت دي لا تكون مسهورة او مقهورة قال البيت دي بتكلم كلام طيب ابوه امه امه اوطائه لأبوه لا باع في الله اتجاه وانا اصلا بطريقه انا اصلا كان البيت دي واحد من البيتين إما نسحوراً، تتلم بعفها، أو مقهوراً وأنا أمين للمقهورة ديها مقهوره تخفض دي. على بلد كلامها وهي مأمنة، ولكن مأمن ما يصبح يحسر؟ ما يصبح يحسر؟ ما يصبح يحسر؟ الشاب، أبي الشاب، ربما يصبح سبحانه تعالى ولا تتبه للكفوات الشيطان الشيطان، لا يمكنك تقوى عدد رحمها، لا، خطوة، خطوة، خطوة، خطوة، خطوة مش يوحد الإسوالي جاءت بهذا خطوة اولى تدخير خطوة الثالثة نورباق خطوة الثالثة خطوة اضطلال خطوة الثالثة رقم خم خطوة فسالة وهذه كلها كوزة وتبتسل الإنسان لنا في شركاته منظمات تعمل في السودان وتبقل قرم معديداً لتدمير الشباب الصالح وتستهدف الاسر المنتزمة والمنضجبة والمتضيينة والمحافظه على القرامة وجارين من الشرطة ومتدارينا على البلد تجيب الأهل في البلد وذلك نحن نقول بكثلت عن داعي الله الذي قال عنا وولا للإنسانية هو أنا أجيب داعي الله نحن نرى ماذا يعني أعزلة من دعوة التعارف الى الماء ومجد التعارف يدعوني الى الماء أشعرنا الى بعض ونستفق هذا النقاط وعندنا كثير ما أصير للشباب يعني مرحلة أهم الشباب كما مرحلة الأهم في أن النبي وصل قصر في أحاديثه لديه خاص قال علينا صلى الله عليه وسلم لا تدولاً على المعارض حتى إذا أبرع عن عملي كيمة الشباب كيمة أثلاف وعن ماله من أين تسبه وكيمة انتظر وماذا حمل كيمة عليم فذكر الشباب،, الشباب مرحلة داخل في العمور لكن فرصه فرصه في ذكرية الشباب ممكن شرعاً مستقبل الكلمة فإذا هدد يعني التربية والتربية والتنديد للشباب نحن ننظر المستقبل شعائي بشكل من الإنسان وإذا دور الشباب على دور ما إيه؟ المستقبل الآن عامل كله بجاء الشباب والشباب هو محلاء الآن مكة يعني القوه والكتاب والحافظه بقوة الزجلس الشهوات الشهوات الفضل الشهوات الفرش الشهوات الغضب الشهوات كل ما تقدم الإنسان في الصفة قلنا يعني يقل النوم وتكل هذه القوه الآن إذا ما شاء الله أضرت المقتلة، بعد شوية حتى تجلب، آه، شويه شوية شوية، إذا العقل ينمو والبدن يهيج، البدن يطمئن، والبدن يضعف، والعقل والبراعم والتاني ينمو عندك الآن الإسلام يسلو في التربية لاستدعي أشعاها وتن القوة ال والأرض والفعل لصقلها الإسلام بالله. قدرة لله، فرص، في القرآن، العمار، حركة الشارع ثم ينم دي نفس الوقت العقل بالرشد بالجوليان النار هذه هادي استفاد التجميلة، الشهوات لإشباع الناس الحرام والملكة فعلينا نبتلك هذه التفاة أصل الله سبحانك وحنا تبيننا وغيابه والدعالنا من الضرعات مليلي سبحانه وتعالى وفخيراً تشبه ونقتر شكرنا للجد المزيد والإخوة في أحمال de